بينا محمد وهذه ع ل ل ى آ وصحبه أما بعد ه أجمعين أما ف ا و يوم الدوره س التاسع ب ت ا عشر من شهر الأولى من م ج ا ل أ ل السنة الثانية والثلاثين ل ى من ا بعد أ ب ا والألف ة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدورة هي ل في شرح ر س ا ل ة ث ل ا ث ة ا ل أ ص و ل و أ د ل ت ه ا وهذه ا ل ر س ا ل ة م ش ه و ر ة ومتداوله وقد طبيعت مرارا ك ث ي ر ة وشرحها كثير من أ ه ل العلم في بلادنا وفي غير هذه البلاد أ ي ض ا بل جعلوها من أ و ل ما يبدؤون به تعليم العقيده ة للسبب الذي ش ر ح ت لكم في المقدمة والمسائل الأربع والمسائل الثلاث التي هي في أول هذه المادة هي ملحقة برسالة ثلاثة الأصول وليست الأصل منها في في في هي هي هذه كما نبه إلى ذلك رحمه شيخنا الشيخ عبدالله الله نبه بن جبريل إلى وكان ذ ر ه أ ي ض غير واحد م أهل الشيخ ع معرفة ومعرفة عليه ومعرفة ل والأصول الثلاثة هي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ل م وكان ا هي نبيه دين رحمه الله يكرر ت أ ل ي ف هذه ا ل ر س ا ل ة ويلقنها ي ل ل ع ا م ة وفي بعض ن س خ ه ا اختلاف يسير وموضوعها واحد منها رساله ة الثلاثة باسم طبعت الأربع الأصول المسائل والمسائل الثلاث وليس من الثلاث دون ي ف ا حديث ج باسم ر ي ل ل ل ل ط و وبينها وبينها ي ن هذه خ اختلاف ة يسير و ن ه الاصول ر س ا ة أكثر خ ت ا ا ر باسم أ ص الثلاثه د ي ن ا ل ة أدخل في ب ع ض ا ألفاظ عامية ليكربها للعامة ومن تلاميذ الشيخ والمعتنين بتدريس ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة من اختصرها وقد ص ا ا السؤال والجواب كما الشيخ ل بأسلوب فعل ذلك ه عبد الشتري اعتنى بنشرها حفيده الشيخ سعد بن ناصر الشتري حفظه الله والمقصود أن النسخة التي ندرسها هي أتم هذه النسخ وأكثرها شهرة والمقصود النسخة التي النسخ وتداولة أتم أن وعليها أ ك ث ر الشروح و ر س ا ل ت ا ن الوجيزتان المسائل ا ل أ ر ب ع ا ل م س ا ئ ل الثلاثه ضمهما مع ر س ا ل ة ثلاثه ا ل أ ص و ل ب ع ض تلاميذ الشيخ وقد الوجهزتين وهذه الأصول والإضافة تدريس كان مباركا كثرة عكسية هذا التصرف سببا مباركاً في تدريسي هاتين الرسالتين النافعاتين الرسالة غلب عليها اسم ثلاثة الأصول. حتى صار علما عليها غلب حتى في ولا أ ع ر ف لهذا الاستعمال شاهدا في عصر الاحتجاج لكنها ل غ ة م ع ر و ف ة لبعض أ ه ل نجد في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب و إ ل ى وقتنا الحاضر إ ذ ا كان العدد معهودا عهدا ذهنيا أ ج ا ز و ا اضافه العدد اليه م ع أعطاك ل مثلاً إذا خمسة كتب مثلا وأراد أن ا قال أين خمسة الكتب التي أعطيتك؟ وهذا الاستعمال الكتب أعطيتك؟ أعرفه عند غيرهم من العرب. وقد يكون له أ ص ل في عصر الاحتجاج لكنني لم أ ق ف على شاهد صحيح لذلك لكن لو اعتبرته من باب اضافه ة النعت ي الى منعوته لكنني لم أ ق ف على شاهد صحيح في إ ض ا ف ة العدد إلى معدوده الى م ع ع ر ف بأله ل و كل ل هذه ا معدوده س أ ل فضول ل ة هي من ا ل م وإنما ذكرتها ا ا ر ت س ط ا ه ا المقاش كان شيخ الإسلام محمد العبد المعرفه ا ل طلابه م ة ا ل ل ومعرفة ن باله ي صلى ل عليه وسلم ومعرفة وسلم الإسلام بالأدلة دين وكان يلقنها ي ل ل ط ل ب ة و ا ل ع ا م ة حتى يحفظوها ويعقلوا معانيها وقد كرر ت أ ل ي ف ه ا مرارا كما ذكرنا ا الشركة في زمنه قد انتشر انتشارا كبيرا واستفحل أمره بسبب الجهل وعلماء السوء البدر الصوفية وغيرها ولتتعرفوا على الحالة التي كانت أو التي كان عليها الناس لأن وأهل على ل أمره أو زمنه من في ه قد ق بسبب ب تاملوا ج د د ي ل ش ي خ ر ح ه ا ل لمعالم الدين ل ه عصره م في ت أ هذه ا ل م ق ا ل ة لتلميذين من تلاميذ الشيخ رحمه الله يحكيان فيها ما كان عليه واقعهم إ ض ا ف ة إ ل ى ما ذكرته لكم في تلخيص س ي ر ة الشيخ رحمه الله وهي م و ج و د ة في تاريخ ابن بسام لمن أ ر ا د الرجوع إ ل ي ه ا هذان الرجلان هما محمد بن غيهب و محمد ابن عيدان يعني كتب رساله الى عبد الله المويس, المويس. الباعث للكتاب اخبارك عن ديننا قبل أن يجعل ه ذ ان الشيخ قبل أ يجعل هذا الشيخ لهذا القرن يدعوهم إ ل ى الله وينصح لهم و ي أ م ر ه م وينهاهم حتى أ ط ل ع الله به شموس الوحي و أ ظ ه ر به الدين وفرق به أ ه ل الباطل من ا ل س ا د ة والكهان والمرتشين فهو غريب في علماء هذا الزمان ه وهم في شأن و في ش أ ن آ خ ر رفع الله له علم الجهاد فشمر إ ل ي ه ف أ م ر ونهى ودعا إ ل ى الله تعالى ونصح ووفى لما نقضوه وشمر تركوه وتمسك نبذوه فبدعوه وكفروا فديننا بالعهد بالكتاب قبل يبق لما ساعد الجدي لما المنزل لما فبدعوه فديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم منه إلا لم الدعوة والاسم عن منه فوقعنا في الشرك فقد م إ ح ن ا للشياطين ودعونا الصالحين وناتي الكهان ولا نفرق بين أ و ل ي ا ء الرحمن و أ و ل ي ا ء الشيطان ولا بين توحيد ا ل ر ب و ب ي ة الذي أ ق ر به مشرك العرب وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة الذي دعت إ ل ي ه الرسل ولا نفرق بين السنه ة والبدعة فنجتمع لليلة, فنجتمع لليلة النصف شعبان ا ل ل فنجتمع من ص ا الباطلة التي, لم ينزل التي لم ينزل الله بها من سلطان لم ينزل من و ن ض ي ع ا ل ف ر ي ض ة ونقدم ق ب ل الصلاة الوسطى صلاة العصر من ه د ي يفوتها ا ما ع ن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة الاختيار إلى هذا و أ ض ع ا ف ه من البدع التي لم ينهنا عنه علماؤنا بل عليه وفعلوه معنا فلا بمعروف بهم واتباعي بالله يخطب به عليه وفعلوه فلا ولا ولا جاهلا ولا ضال والكلام طويل الله أقرون طريقتهم القليل قول يأمرون منكر معنا ينهون عن ينصحون يهدون جهتهم من عصمنا من وإياك يكتدائي فكن يكفيك التطويل على على حذر ذلك الشرك اللهم صلي على سيدنا وولينا ملجأنا ومنجأنا ومعاذنا ملاذنا ا صلي على وكذلك تعطيل ل ص فقبل ا الطيب فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا ت ففي فيشهد أن جسم عرض و ة هكذا ا ل ع ا ر ة ف ق ب هذا الشيخ لا تؤدى أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م كالصلاه و ا ل ز ك ا ة فلم يكن في بلدنا من ي ز ك ي خ ا ر ج من ا ل أ ر ض حتى جاء الحق وزهق الباطل و إ ن الباطل كان زهقا انتهى كلامهما وقصدت أ ن ا ببيان ي هذا ا ل أ م ر وذكر ي هذه ا ل ر س ا ل ة و ق ر ا ت ه ا عليكم ك أ ن م و د ة شاهد لما كان عليه الحال قبل د ع و ة الشيخ رحمه الله تعالى وقد موضع وقال تنقذوا عروة ذكر إذا كتبه أثراً عمر رضي عرى عروة يعرف فمعرفة الشيخ الإسلام التنمية الخطاب الله إنما الإسلام الجاهلية الجاهلية لم الاسلام نشأ في الجاهلية من لم يعرف الإس إذا نشأ في الإسلام من من عن بن عنه ما كان عليه حال الناس عليه ونحن ق ت الضلال يفيد طالب العلم في أهمية العلم الصحيح وهمية الدعوة إلى الله على بصيرة وأنها تخرج الناس من إلى على يفيد في أهمية وهمية بصيرة أ و ه ا الناس الظلمات النور تخرج إلى من ن و ولله الحمد قد يكون في كثير من البلدان ع و د ة م ح م و د ة إ ل ى كتاب الله تعالى و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إن بعض الأقطار لا زالت الجاهلية كثيرا أن من بعض أمور تشهد موضوع رساله الاصول الثلاثه, الثلاثة والشيخ رحمه الله تعالى كان يعتني بذكر ا ا يعتني ع ل أ د وفي ر الاحاديث ه باب ل على ل ع ا ا ن ة ا ل ص ح ي ح ة أ ر ب ع من كن ا فيه كان و ا منافقا خالصا و ث ل ا ث ة من كن ا فيه وجد بهن حلاوه ا ل ي ا وقال غ ي ر خليلي وغير ذلك م ن ا ل أ ح د ي ث فذكر العدد يعين على الضبط والحفظ والاستذكار لي كذا وكذا وكذا وعددت له الخمسة ألا ذلك على طلب أشياء وهي يعينه خمسة ما منه واستدكار أن كذا وكذا وعددت له هذه ألا ترون هذه عدده ضبط ف ل أ ج ل ذلك كان الشيخ رحمه الله يحرص على هذا الامر أ م ر إ ذ أتاه شخص قال أوصيك قال بثلاثة وصايا شخص ث ل ا ف ي ذ ك له الوصيل الأولى والوصيل الثانية وصيل الثالثة الموصائل قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل فيتهيأ ذهن المتلقي لضبط هذه المسائل الأربع وهذه الرسالة نافعة جليلة القدر ينبغي أن نفقها حق الفقه فيحفظها رحمه أنه فيتهيأ ذهن هذه وهذه نفقها نافعة يجب ينبغي أربع أن رحمك حق رسالته فيتعلم الحياة و ذ ك ر ه بالمبادئ ا ل ا ا م ة ت ي يسير عليها وهي ع ل ل ا و اولا ل ل ع م ا د ع و و ة ل يتعلم ل ص ب ر أ و العلم ً ا النافع ثم يعمل به ثم يدعو غيره إ ل ى ذلك ويستعين بالصبر على كل ذلك الصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة وهذه المسائل يريب على المسلم أن يجاهد نفسه عليها على على على على يريب وهذه نفسه أن وما أ ح س ن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مراتب الجهاد في كتابه المبارك ز ا د المعاد في هدي خير وأنا أسوقه هذه خير ا ل ع ب ا د و أ ن ا أ س و ق ه هنا ل أ ه م ي ت ه وحسن تلخيصه و ل أ ن ه م ق د م ة م ه م ة لبيان أ ه م ي ة هذه ا ل م س ا ع د حيث قال رحمه الله الجهاد أ ر ب ع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين فجهاد النفس أ ر ب ع مراتب أ ي ض ا إ ح د ا ه ا أ ن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا س ع ا د ة في معاشها ومعادها إ ل ا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدار الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لمنفعها الثالثة على علمه عمل لم أن إن فمجرد به بعد أ ن يجاهدها على ا ل د ع و ة إ ل ي ه وتعليمه من لا يعلمه و إ ل ا كان من الذين يكتمون ما أ ن ز ل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعذا الخلق فإذا استكمل المراتب الأربع صار الربانيين على على إلى ويتحمل ذلك كله لله أن من هذه ف إ ن السلف مجمعون على أ ن العالم لا يستحق أ ن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات فهذا جهاد النفس قال و أ م ا جهاد الشيطان فمرتبتان إ ح د ا ه م ا جهاده على دفع ما يلقى إ ح د ا ه م ا ج ه الجهاد د ه ع ى إلى دفع العبد من وشكوك القادحة في ما من الإيمان الشوهات الثانية يلقي وشكوك ه على دفع م الاول ي ق ي إليه من ل الفاسدة إ ر ا ا د ت ا ش ه فالجهاد و الأول ا ت يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر قال تعالى وَجَعَلْنَا منهم أئمة يَهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا يُوقِنُوا واليقين لَمَّا الدين إنما تنال بالصبر مِنْهُمْ بِأَمْرِنَا بِآيَاتِنَا أن إنما إمامة أَئِمَّةٍ فأخبر فالصبر يدفع الشهوات و ا ل إ ر ا د ا ت ا ل ف ا س د ة واليقين يدفع الشكوك والشبهات قال واما أ م جهاد الكفار ا ل و ن ف فأربع مراتب والنفس ق بالقلب ي ن واللسان مراتب والمال و جهاد ارباب ل ك ف ا أخص ل المنافقين ي د وجهاد أخص ا ل ل س ا ن ق ا ل و أ م ا جهاد أرباب الضم والبدع والمنكرات فثلاثه مراتب ا ل أ و ل ى باليد إ ذ ا قدر ف إ ن عجز انتقل إ ل ى اللسان ف إ ن عجز جاهد بقلبه قال فهذه ث ل ا ث ة عشر مرتبه ة من ا ل ج ا د و من م الجهاد ت و م ولم مات من كلامه رحمه الله وهو كلام علمه يغزو يحدث النفيس ينبغي لطالب يعتني بالغزو وهو على النفاق الله لطالب نفسه انتهى به شعبة ي د ا ل أ ن بيّن ل الحياة على القرآن الكريم السنة النبوية ل م م منهجه مراتب ؤ ن وبيّن هذه ه ج في ا ا التي لا ينفك مسلم عن بعضها مسلم ينفك عن ب ك ل ا م م ؤ ص ع ل م و ج ز س ه ل ا ل ع ب ا ر ة و ق د ق ا ل ا ل ل ه تعالى و ج ا ه د و ا ف ي الله ح ق ج ه ا د ل ه و ا ج ت ب ا ك م و م ا ج ع ل ع ل ي ك م في ا ل د ي ن من حرج م تعالى ويقول ا ه ت ا ل ى ويقول ا ه و ي م الله ا ل ى ويقول الله تعالى و ي ل الله تعالى ويقول الله ت ا ل ويقول الله و ي ق ل ا ه ع ل ى و ي ق و ا ت ع ل ى و ي و ا ل ه ت ع ا ل و ي و ا ل ه تعالى ا ل ل ع ا ل ى و ق الله ت ا ل ى ويقول ا ل ل ا ل ى ويقول الله ت ع ا ل و الله ت ع ا ل و ي ق الله ت ع ا ويقول الله تعالى و ي و ل الله تعالى ويقول الله تعالى و ي ر و ت أ م ل و ا كيف قرن الله تعالى ا ل أ م ر بالجهاد بنفي الحرج وختم ا ل آ ي ة بالوعد الحسن بحسن ا ل و ل ا ي ة و ا ل ن ص ر ة لمن اتبع هداه فيها وهذا يدلك على أ ن ا ل أ م ر بالجهاد في أ ي نوع من أ ن و ا ع ه لا يجب فيه على المكلف إ ل ا ما يستطيع كما ما استطعتم المشقة القيام الأمور قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا النفس واستصعاب يقطع على النفس المشقة واستصعاب القيام بهذه عذر فيقال له قم بما تستطيع منها ف إ ن ما لا تستطيعه معفو عنه ولا ت ؤ خ ذ به وهذا كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما من قوة ومن ترهبون عدو وعدوكم الأمور أحوالها وبوأها وعدها والرفعة الأمة استطعتهم تستطيع تبدلت ما رباط الخيل الله فإذا قامت بما الله ما وعدها من النصر والتمكين لهم به هذه من من من وكل من يقوم بواجبه في ذلك من المؤمنين في أ ي نوع من أ ن و ا ع الجهاد فهو من جند الله وحزبه وهذا هو التجنيد الصحيح بل هو أفضل ل ا ت جنديا ي وهو تكون أن ن ج د لله تعالى تعمل بمرضات الله فتعمل بمرضات الله وتنال محبته ورضوانه وفضله العظيم وقد شرف الله جنده ووعدهم بالنصر والتمكين تشريف العظيم ووعدهم وعلا ونسبهم الله الله وفضله الله بالنصر إليه جل وعلا نسبة ورضوانه شرف جنده وقد فقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ومن أ ه م صفات ا ل ج ن د ي ة ا ل ط ا ع ة والتسليم والعمل بما يكلف به واستشعار م س ؤ و ل ي ة العمل الذي استعمل عليه و أ ن يحفظ أ م ا ن ت ه وهذه الصفات م ق ر ر ة في الكتاب و ا ل س ن ة في مواضع ك ث ي ر ة و ت أ م ل و الفرق ا العظيم بين من جند نفسه لله ومن جند نفسه ل ح و ا ه ا و ا ل ش ي ط ا ن و ل ل ط و ا غ ي ت ومن أ ب ى أ ن يكون جنديا لله تعالى فقد جند نفسه لغيره شاء أ م أ ب ى والجنديه لله تعالى تتميز بميزات ع ظ ي م ة من أ ه م ه ا أ ن ه ا جنديه ش ر ي ف ة شرف قدر وشرف نسبه ف أ ص ح ا ب ه ا هم أ ش ر ف الناس في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ل أ ن ه م أ ر ف ع و الناس ا ر ت ب ة في الميزان الصحيح و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين و أ ع ظ م المؤمنين شرفا أ ك ث ر ه م قياما بها وقد نسبهم الله إ ل ي ه ن س ب ة تشريف فسماهم جنده كما تقدم و أ ي شرف يداني هذا الشرف أ ل ا ترى لو أ ن م ل ك من ملوك الدنيا قال لشاعر عنده أ ن ت شاعر الملك لعد ذلك فخرا له يورثه أ ح ف ا د ه من بعده فيشعر منها المنتسب إ ل ى ا ل ج ن د ي ة لله تعالى ب ا ل ع ز ة ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل ر ف ع ة ا ل ع ظ ي م ة و أ ن ه يعمل في الموقع الصحيح الذي خلق لاجله الميزة الثانية أنها جندية فالله تعالى لا يأمر جنده إلا بالعدل الأعمال لا إلا والإحسان ومكارم الأعمال والأخلاق يأمر جنده وما فيه خير العباد والبلاد وهو تعالى ينهى عن الظلم والفحشاء ومساوئ ا ل أ خ ل ا ق كما قال تعالى إن الله إن ي أ م ر بالعدل ا ل و إ ح س ا ن و ق ا ل تعالى ا ل ل إن ه نعم يعظكم ما ب هذه وقال إن الله لا يأمر بالفحشاء فرسالة إن ه يأمر الجنديه ر س ا ل ة ساميه ة عالية ذات أخلاق أ د العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد ا ا ف ه تحرير رب إلى من ومن ضيق الدنيا الى س ا ع ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن جور الاديان إ ل ى عدل ا ل إ س ل ا م ومن رق النفس والهوى والشيطان إ ل ى ع ب و د ي ة الملك الرحيم الرحمن ومن ظ ل م ة الشرك إ ل ى نور التوحيد ومن سبيل ا ل ب د ع ة إ ل ى منهاج ا ل س ن ة ومن ذل المعاصي إ ل ى ع ز ة الطاعه ة ف ل أنبل من هذه الرسالة؟ الميزة, الثانية، الميزة الثالثة من هذه أ ن ه ا ج ن د ي ة ك ر ي م ة كريمة في خصالها و أ ه د ا ف ه ا و أ س ا ر ي ب ه ا ك ر ي م ة في ثواب أ ص ح ا ب ه ا فثوابهم أ ع ظ م الثواب في الدنيا و ا ل آ خ ر ه كما قال الله تعالى مثنيا على بعض جنده وما كان قولهم إ ل ا أ ن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا و ن ص ل ن ا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ة و ا ل ل ه يحب المحسنين والله أ ع ظ م و ب ا د ن ي ا ا ح ي الطيبة التي ا ة ل م ؤ ا ا ل ك يحب ن والطمأنينة وبرد اليقين ة وبرد و ل الإيمان وعزة الطاعة ونور العلم ا و وعزة ونور و ة ر ك ة المحسنين ل تعالى ه ك ا قال الله ا وجل من عمل ل عز من ص ا ذكرنا وأنثى وهو مؤمن حياة من مؤمن ولنجزينهم أجرهم وأنثى فلنحينه وهو أ ح طيبة ب ما كانوا ع م ل و وهم أ و ل ي ا ء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد خصهم الله ب ا ل ر ب و ب ي ة ا ل خ ا ص ة والفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاللهم إ ن انها س أ أ ل فضلك الميزة الرابعة ك من ن ج ن د ي ة ر ح ي م ة ر ح ي م ة بالجندي نفسه و ر ح ي م ة برسالته إ ل ى الناس فالجندي, فالجندي فيها لا يكلف ما لا يطيق بل متى وجد م ش ق ة خفف عنه بل ربما أ س ق ط ت عنه بعض الواجبات تخفيفا عليه بخلاف الجنديه للطواغيات ا ل م ب ن ي ة على القهر والظلم والاستبداد وهي جنديه ر ح ي م ة برسالتها إ ل ى الناس كما قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الميزة الخامسة أنها جندية بصيرة. مبنية على العلم والحكمة على مبنية جندية بصيرة وتحقيق المصالح ودرء ا ل م ف ا س د م ب ن ي ة على ا ل ف ك ه في الدين فليس فيها ط ا ع ة عمياء ولا اتباع من غير دليل والتسليم فيها إ ن م ا هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قل سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الميزة السادسة هذه أنها وسبحان بصيرة اتبعني جندية أدعو أنا أنا ومن وما منصورة من مؤيده بحفظ الله ورعايته وتسديده وهدايته وقد وعد الله جنده بالنصر والتمكين والله لا يخلف وعده فقال الله تعالى وعد آمنوا وعملوا وليمكنن وليبدلنهم خوفهم يعبدونني يشركون ومن فأولئك الفاسكون بعد بعد دينهم الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في الأرض ولا لهم دينهم الذي ارتضى أمناء لا يشركون بي شيئا ليستخلفنهم لهم لهم ذلك فأولئك هم في بي منكم من كفر وقال تعالى إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م وقال تعالى إ ن ا لننصر رسلنا و والذين آ م ن و ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د بل قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين فمن جاهد ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله في أ ي م ر ت ب ة من مراتب الجهاد جهاد النفس أ و جهاد الشيطان أ و جهاد الكفار أ و جهاد المنافقين فهو موعود بالنصر والهدايه ة وقد قال ا ل ل تعالى تركه موعود عظيما فالمهم أن يقوم المرء بالجهاد فإذا قام به فإنه موعود بالنصر وإذا خذلانا فإنه فقد يقوم به أن وكذلك ق ا الله تعالى ل و جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فالنفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء والشيطان والكفار والمنافقون كلهم متصفون ب ا ل إ ج ر ا ء والمؤمنون هم أتباع الأنبياء ينالهم هم من ج ن ينال الأنبياء من الابتلاء وقد جعلهم الله أسوة لنا س أسوة ما جعلهم م الابتلاء الله أ وقد و ر ن ا أن لأوليائه نقتدي وقد تكفل الله لأوليائه بالهداية به الله والمصر ف ب ا ل ه د ا ي ة يسيرون في الطريق الصحيح وبالنصر يتغلبون على أ ع د ا ئ ه م وتقديم ا ل ه د ا ي ة على النصر في ا ل آ ي ة هو من باب تقديم العلم على العمل لأن الهداية من ثمرات العلم والنصر من ثواب العمل فتبين لنا أن الجندية لله تعالى شريفة نبيلة فلا فضلها أن من من فتبين منصورة ثمرات ثواب شريفة كريمة رحيمة بصيرة يحرم إ ل ا شقي محروم مخذول مستحق للعذاب د ا ء ن ع و ب ل ل تعالى ل ه ا من خ وهذه الجنديه لله تعالى مرتبطه ة ب ذ ه المسائل ا ل أ ر بهذه ع العلم والعمل والدعوة والصبر و المسائل ا ل أ أ ر ب ع ع ليست م ا ل الإنسان ا يؤديها في ي مدة ن س ر ة ما يتركها ب ل المرء الابتلاء هي منهاج ينتهجها حياة في ما دام في دار、الابتلاء. فانه ما دام في هذه الدار فهو مطالب بها إ ل ى ان يتوفاه الله عز وجل او يرتفع عنه التكليف فامتثالها ميسر وثوابها عظيم لكن التكليف بها دائم ما دام العبد في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا بعد هذا التمهيد نشرح ع في ش ر جمل ا ل ر س ا ل ة مستعينين بالله تعالى وانما استرسلت في المقدمه قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر ت وانا أ ن أول ل م م س ي ق ل رحمه ا ل ل ه ت ع المسلمين ى ب س الله الرحمن الرحيم البدء ا ل ب ب م الكتابة ا كما قال الله تعالى حكاية عن ملكة الملأ قالت سبع يا أيها إنه أ ل قال ي إلي ك ت ب كريم إنه من إنه س م ابن ن وإنه س م م الله ا ل ر ح الرحيم ألا ت عاشور ل و علي وأتوني مسلمين قال ابن في تفسيره و ا ل م ظ ن و ن أ ن سليمان اقتدى في افتتاح كتابه بالبسمله ب س ن ة م و ر و ث ة من عهد إ ب ر ا ه ي م وفيه اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إ ل ى هرقل وبدا أ ب ل بالبسمله س م م ة و أ حديث ك أمر ذ ي ا لا ل يبدأ فيه ب ا ل الرحمن الرحيم فهو أقطع فهو ضعيف جدا رواه الخطيب البغدادي كتاب الجامع أخلاق الراوي من حديث أبي هريرة مرفوعة. ورواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه كل كلام ذيبال بلفظ كل هريرة مرفوعة حديث أحمد من أمر ضعيف في في أبي فهو فهو أو أقطع لا الله يفتح بذكر الله عز وقد ج ل فهو أبتر أو أبتر ا العلم كالسيوط والعجلون السخاوي ا ا ل أهل ل أكثر ومن من وذكر من م حسنه في ق ص الحسنة جزءا الألباني وجماعة من أهل العلم وقال الدار الصحيح ألف أهل الزهر مرسل أنه من قطني عن فيه وضعفه وقد ذكر بعض الشراح أ ن المؤلف ابتدا ب ا ل م س م ل ة ا ك ت د ا ء بالكتاب العزيز وفي هذا الاستدلال النظر إ ذ لو ب د أ متحدث حديثه بالحروف ا ل م ق ط ع ة ا ك ت د ا ء بالكتاب العزيز لا ع مبتدعة د ل ل لكلمة ب بسم س اسم م ة الله صيغة عد ل النحت كما يقال ل ى طريقة كما ا ح م ل والحوقلة والحسبلة ة س هي أ مبتدعا ا ء منحوثة ص ا ا لكلمات ا ر م ح لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله قوة وحسبنا و م ل ل قوله و ك ي باسم الباء هنا ل ل ا س ت ع ا ن ة والتبرك ويصح ا مضافع س م مفرد م م و ج ع الأسماء الحسن محذوف ويقدر مناسب أكتب أو أعلم أو أدرس. ان يقدر المتعلق اسما كما دل عليه قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم اقرا ل ل ه مجريها ومرساها ويصح ت د ي ه ف ع ل دلاله قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق و ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله تعالى وشهود م ن ت ه وطلب حفظه وتسديده من أ س ب ا ب تمام العمل والنجاح فينبغي للمعلم والمتعلم ان يستحضر و أ ن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله عز وجل الله عالم الباري على جل بمعنى مفعول والمألوه أي الذي تألهه محبة وهذا الاسم هو الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال ويدل عليها بالتضمن واللزوم وهو اسم مختص بالله جل وعلا ولهذا تضاف ا ل أ س م ا ء الحسنى الى هذا الاسم فيقال الرحمن والرحيم يقال الرحمن أسماء العكس معناها زيدت تقال الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء الرحيم الذي يشاء ل يرحم من يشاء من خ قال ه ق ابن القيم رحمه الله تعالى الرحمن د ا ل ة على ص ف ة القائمه به سبحانه والرحيم دال على تالقها بالمرحوم فكان الأول للوصف الأول والثاني、للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني للفعل على الرحمة يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين صفته أردت أنه خلقه قوله وإذا هذا إ ن ه بهم ر ؤ و ف ا ل رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم ان رحمن هو الموصوف ب ا ل ر ح م ة ورحيم هو الراحم برحمته فتقول فلان شبعان إ ذ ا ا م ت ل أ شبع ا وغضبان إ ذ ا ا م ت ل أ غضب ا ونحو ذلك و ا ل ر ح م ة ن و ع ا ر ح م ة ع ا م ة و ر ح م ة خ ا ص ة فجميع ما في الكون من خير فهو من آ ث ا ر ر ح م ة الله ا ل ع ا م ة حتى إ ن ا ل ب ه ي م ة لا ترفع رجلها لصغيرها يرضعها من ر ح م ة الله عز وجل كما جاء ذلك في الحديث و أ م ا ا ل ر ح م ة ا ل خ ا ص ة فهي ما يرحم الله به عباده المؤمنين مما يختصهم به من ا ل ه د ا ي ة للحق و ا س ت ج ا ب ة دعائهم وكشكروبهم واعانتهم و إ ع ا د ت ه م و إ غ ا ث ت ه م ونصرهم على أ ع د ا ئ ه م ونحو ذلك كلها من آ ث ا ر ا ل ر ح م ة الخاصه ة والمؤلف م ر ح الله اكتصر البسملة اختصارا لألا يطيل على القارب الخطبة ولأن البسملة من أبلغ الذكر والثناء على يطيل على ولأن أبلغ من قوله اعلم رحمك الله البدء بهذه ا ل ص ي غ ة اعلم فيه تنبيه للقارئ والدعاء له فيه تلطف وتودد واسترعاء انتباه الطلاب والسامعين من سمات المعلم و ا ل د ا ع ي ة ا ل م ا ث ر والرفق بالطالب والنصح له من سمات العالم الرباني ف إ ن م ا من ا ل د ع و ة والتعليم على ا ل ر ح م ة والنصح ف ب د أ ه رحمه الله بالدعاء ا ل م ت ل ق ي تعبير عن إ ر ا د ة الخير له وفيه تلطف وتودد وهذا له أ ث ر حسن في نفس المتلقي وهذا اللين مع المخاطبين نحتاجه في ا ل د ع و ة ا ل ك ث ي ر ة وهو من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت ف ض ا غليظ القلب ل م ف ض و ا من حولك وقال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين قوله علم العلم إ د ر ا ك المعلوم والفرق بين العلم و ا ل م ع ر ف ة أ ن ا ل م ع ر ف ة م س ب و ق ة بجهل أ و غ ف ل ة غالبه وقوله رحمك الله دعاء للطالب ب ا ل ر ح م ة ومن ر ح م ة الله بطالب العلم أ ن يوفقه لحسن الفهم وينفعه بما يقرأ ويسمع ويدرس وان ي ع م يغفر له الذنوب التي بسببها يحرم ث م ر ة العلم ف ا ل م غ ف ر ة من آ ث ا ر ا ل ر ح م ة وبهذا تكون ا ل ر ح م ة أ ع م من المغفره ة قول المؤلف م ر ح الله يجب علينا تعلم أ ر ب ع مسائل قوله يجب فيه تنبيه آ خ ر للقارئ ليعتني ب م ع ر ف ة ما يجب عليه والوجوب هنا يراد به الوجوب العيني فهذه المسائل ا ل أ ر ب ع ه وهي العلم والعمل و ا ل د ع و ة والصبر هي منهاج حياه المسلم والناس متفاضلون في تحقيق هذه المسائل على مراتب ك ث ي ر ة لا ي ح س ي ه م إ ل ا من خلقهم جل وعلا فهم متفاضلون في العلم أي أن أفضل في في في في ليسوا من متفاضلون متفاضلون من بعضهم بعض الصبر ومراتب بل بعضهم أفضل من بعض العلم الدعوة على أفضل فهم هذه المسائل درجات سواء وكلما ازداد المرء من العلم والعمل و ا ل د ع و ة والصبر فهو خير له عند ربه ويكون أ ع ل ى د ر ج ة ممن ن هو دونه في تحقيق هذه المسائل فينبغي المغافر يأخذ بنصيب المغافر من هذه المسائل. نأتي أن من الآن لطالب العلم المسائل إلى شرح المسألة الأولى وهي مسألة العلم قال رحمه الله الأولى العلم رحمه هذه شرح وهي وهو م ع ر ف ة الله و م ع ر ف ة نبيه و م ع ر ف ة دين ا ل إ س ل ا م ب ا ل أ د ل ة المراد بالعلم هنا العلم الشرعي وشرح ق د أرث العلم ا ل ع معرفة ومعرفة عليه ومعرفة ي نبيه دين بأنه بالأدلة الله الله وسلم الإسلام ر صلى و ش هذا التعريف هو موضوع ر س ا ل ة ث ل ا ث ة ا ل أ ص و ل وادلتها ل أ ن ه ا هي ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة المراد تدريسها ف م ع ر ف ة الله تكون ب ا ل إ ي م ا ن به وعبادته وحده لا شريك له والقيام بحقه جل وعلا وسبيلها التفكر في آ ي ا ت الله المتلوه ة وآيات ا الكونية ابن حبانة ابن خراش أنه حدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله طلحة رجلا قام يركع الفجر يركع عن أنه عن بن في صحيحه رضي روى عبد عنهما وركعته أن حدث قام و ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى قل يا ايها الكافر حتى انقضت ا ل س و ر ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ر ب و ق ر أ في ا ل آ خ ر ه قل هو الله ا ن ق السورة فقال النبي عبد بربه الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه عز وجل ط ح ة وأنا أحب أن أ قال ر أ ب ه ت ي ن ا س و ر ركتين ت هاتين ي في ن قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في ك تعظيم ا ب ه ت قدر ا ل ص ل ا ة من عرف ربه واعترف به أ و ج ب ت معرفته وحبه وهيبته ورجاءه وخوفه والدليل على ذلك أ ن ه لو أ ع ط ي الدنيا كلها على أ ن تكفر به أ و تكذب, علي تكذب عليه ما فعل فمن كان هذا حاله فقد حصلت له ثمرات هذه ه المعرفه ة ومعرفة النبي ا صلى ل ل عليه واتباع ومعرفة دين تكون بتعلم العلم الشرعي الذي مبناه على آيات الكتاب العزيز عليه على يعرف وسلم بالإيمان الإسلام الذي الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأدلة على دين الإسلام أن أن لفظ الإسلام ثديه دين آيات فهي دين ينبغي به مبناه تكون تكون وأحادث مما أن أن يطلق على معان ث ل ا ث ة في نصوص الكتاب والسنه المعنى ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م الكوني العام ويراد به خضوع جميع المخلوقات ل أ م ر الله الكوني كما وَكَرْهًا أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ مشيئة المعنى الإسلام العام تعالى وَالْأَرْضِ طَوْعًا لا الله وإرادته الثاني الشرعي في فِي فإنه يخرج قوله وقدرته وَلَهُ عن أحد وهو دين ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا ويراد به توحيد الله تعالى و إ ف ر ا د ه ب ا ل ع ب ا د ة كما جاء في آ ي ا ت ك ث ي ر ة عن عدد من ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن ه م من المسلمين وكما في قوله تعالى إن الإسلام الإسلام الدين عند الله الإسلام وفي قوله جل وعلا يحكم بها النبيون الذين فدين الأنبياء المعنى الله وعلا بها أسلموا واحد وشرائعهم شتاء المعنى الثالث الإسلام الشرعي الخاص قوله جل وفي يحكم شتى وهو ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ح ك م ة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المراده في قوله تعالى ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقوله ومن يبتغي ر ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه قوله بدليله الدليل هو طريق العلم والمرشد إ ل ي ه و ا ل أ د ل ة على قسمين على وجه العموم أ د ل ة س م ع ي ة و أ د ل ة ع ق ل ي ة ف ا ل أ د ل ة ا ل س م ع ي ة هي التي مستندها الثبوت بالنقل الصحيح وهي أ د ل ة الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع و ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة هي التي مستندها العقل والنظر ن أ ت ي ا ل آ ن إ ل ى م س أ ل ة م ت ص ل ة ب م س أ ل ة العلم وهي ما حكم طلب العلم العلم الشرعي منه فرض عين وفرض ك ف ا ي ة ففرض العين هو ما ي ت أ د ى به الواجب قال ا ل إ م ا م أ ح م د يجب أ ن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ك ي ل له مثل أ ي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك فيجب ويقف يتعلم يؤدي على العبد أن يتعلم ما يؤدي به الواجب ما المحرم أن عن من به به به معسية طلب العلم وقال ا ا جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعضهم. وتلا هذه الآية فلولا ل على كل ج ويجزئ ه فيه بعضهم بعضهم هذه د فريضة نفر ف ر عن من ة منهم ط ئ ف ة ي ت ف ق ه و ابن في الدين ولينذروا إليهم يحذرون إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال ا لعلهم قومهم عبد البر رحمه الله قد أ ج م ع العلماء على أ ن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه ومنه ما هو فرض على ا ل ك ف ا ي ة إ ذ ا قام به قائم سقط فرضه عن أ ه ل ذلك الموضع وكذكرنا الدرس السابق فضائر العلم لكم طلب طلب العلم ليؤدي فمن في بعض به ما وجب عليه من العبادات ا ل و ا ج ب ة فقد أ د ى الفرض الذي يخصه ويبقى الفرض العام ف إ ن قام به من يكفي و إ ل ا وجب على من وجد في نفسه ق د ر ة و ت أ ه ل ا للعلم الشرعي أ ن يطلب العلم ل ح ا ج ة الناس إ ل ي ه وطلب العلم له فضائل عظيمه ة ذكرت لكم ل بعض أ د الدرس السابق ومن هذه الأدلة ق وحديث ل الله تعالى الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا وقوله و م ع ا و ي ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الصحيحين من حديث أبي فكانت منها ط ا ئ ف ة ط ي ب ة قبلت الماء ف أ ن ب ت ت الكلا ء والعشب الكثير وكان منها أ ج ا د ب أ م س ك ت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا و أ ص ا ب ط ا ئ ف ة منها أ خ ر ى إ ن م ا هي كيعان لا ت م س ك ماء ولا ت ن ب ت كلا ء فذلك مثل م ن ف ق ه ا في دين الله ونفعه ما ب ع ث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك ر أ س ا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت ل به و ارسلت ن القيم كلام جميل نفيس في ش ح الحديث هذا نقلته في ق م ا أ ص ي العلمي تراجعونه يستر ي ل فلعلكم ذلك لكم تراجعونه وانت ومما ن به غ ي التأكيد ي ل ع بيان وجوب الإخلاص لله في طلب في الإخلاص تعالى العلم لله وبيان الوعيد الشديد لمن طلب العلم رياء و س م ع ة أ و لا يريد به إ ل ا ليصيب عرضا من الدنيا ل ل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجلا تعلم العلم وعلمه القرآن فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته القرآن قال ه عنه بهم منهم به فعرفه نعمه فعرفها فيها؟ تسعر من في فأتي فما فيك يوم ذكر ذكر كذبت وقرأ وقرأت ولكنك تعلمت ليقال عالم و ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن ليقال قارئ فقد قيل ثم أ م ر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في القي ن من ا والعياذ بالله والعياذ ر بالله غضبه ا تتأملوا هذا ا ب بكم ه وحسن ح أن ل د ث بتمامه في ا ل ص ح ح ي ي ن وقد قرأه أبو قرأه غريرة وضي ا ل ل على طويلا عليه ه عنه معاوة بن صفيان فبكى حتى بكاء أبي أشفق、عليه. وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إ ل ا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة يعني ريحة رواه ي ح ة ر أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح قال مالك بن ا د ي ن ا ر من تعلم العلم للعمل كسره علمه ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا وقال مطرور الراق خير العلم ما نفع و إ ن م ا ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه ومما يعين على ا ل إ خ ل ا ص في طلب العلم أ ن يطلب العبد العلم للعمل به ولينال ا ا ا الله ح ت د ء بهد ل فضله ورحمته وينجو من عذابه وان ن من ج و ع ذ ب ه و أ يعظم هدى الله في قلبه و ي فاذا ر ح بفضل ل ل ه ورحمته إ وجد ما يحتدي به لما ينفعه من خير الدنيا والآخرة وحمد وأثناء و يحتدي الدنيا ما لما من عظيم فرحا ينفعه خير عليه فرح به به الله ش كان ر وظهرت ه آ ث ر الفرحة هذه الله بفضل على ف س هذا فإن ف إ الشاكرين الله وجل عز يحب كان هذا حال العبد ف إ ن الله عز وجل يوفقه للعلم النافع ويجعل ا ل ب ر ك ة في علمه وإن الله, لم يحرم على أحد شيئاً وان الله تعالى لم يحرم على احد من عباده شيئا إ ل ا عوضه خيرا منه من جهه التشريع فالمخلصون الذين تركوا طلب ثناء الناس وطلب مدحهم عوضهم الله عز وجل بان اثنى عليهم في الملا الاحلى وجعل أ ه ل السماء يحبونه ووضع لهم القبول في ا ل أ ر ض واين و ض ع لهم ل ل ق ب و ف الأرض أ و ي هذا من ذاك ولذلك لا يخسر مع الله أ ح د اتبع رضوانه و إ ذ ا نازعتك النفس إ ل ى طلب شيء فيه تلدد لها واستمتاع هو يغضب الله عز وجل فكن على يقين بأنك إن اتقيت الله وجل وجل وتركت يغضب يقين اتقيت يغضبه بأنك ما على عز عز فكن إن ف إ ن الله يعوضك ما هو خير لك من هذا ا ل أ م ر الذي فيه م ع ص ي ة واغضاب لله عز وجل تلخص مما سبق أن العلم الشرعي منه فرض عين وفرض كفاية وأن فضله عظيم وأن الإخلاص مما ديانه سبق فرض كفاية طلب الصالحة ف ا ل إ خ ل ا ص في طلب العلم يكون ب أ ن يبتغي به وجه الله ليحتدي ل م ع ر ف ة ما يحبه الله ويرضاه فيعمله ويعرف ما يبغضه الله فيجتنبه ويعرف ما يخبر الله به فيؤمن به ويصدقه ويقصد ص د ه و ي ق به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ف إ ذ ا فعل ذلك فقد صلحت نيته في طلب العلم نأتي الآن الثانية المسألة وهي العمل إلى به العمل بالعلم ش أ ن ه عظيم ف ت و ا ب ا ل ع ا م ر ي ن بالعلم ثواب عظيم كريم كما قال الله تعالى فنعم أ ج ر العاملين و ع ق و ب ة تارك العمل عظيمه ش ن ي ع ة والقوارع عليهم في الكتاب والسنه الشديده كما قال ا ل ل وفي ق ا الله تعالى ل عليهم أتبع الصحيحين ولو من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فيجتمع ت أكتاب ن بطنه د ل ف د يدور و ر الحمار الرحى بها كما يدور الحمار في ي ف إ ل ي ه أ ه ل النار فيقولون ي الم ف ا ن ا ل ألم ك تكن تامر أ م ر ب ل ع و وتنهى فيقول ف عن المنكر بلا كنت أمر بالمعروف ل وتنهى ل ا ي و عن المنكر وآتي وفي ت ي و حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه في أ و ل من س ع ر بهم النار أنه يقال لقارئ ماذا عملت علمت وقد سبق ذكر الحديث وعن أ ب ي برزتها ل أ س ل م ي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول ق د م عبد يوم ا ل ق ي يسأل ا م ة حتى عبد ن أ ر ع عن عمره فيما أفنى وعن علمه ما عمل به وعن وعن أفنى من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيما ما ماله وفيما جسمه فيما م رواه ر به اكتسبه أبله ا ل ت يوم ت أ ل أنه ق القيامه لا تزول د عبد م و م ل ق ي ا ة و ذ ا عام لجميع العبادة لجميع ي س أ ل و ن عن ع ل م ه ه م فليس ذ ا ا ل س ؤ ا ل م خ ت ص ا ب ان ل ل بل لجميع ع عام م ا ء هو يظن ان احاديث الوعيد في ترك العمل بالعلم خ ا ص ة بالعلماء وطلاب العلم بل كل من علم حكما شرعيا وجب عليه العمل المقتضى واستحق الذنب على ترك العمل به إ ذ ا تركه وعن أ ب ي برزه رضي الله عنه أ ي ض ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيله ة تضيئ وتحرق على الناس ن س ف ا رواه البزار وسحاحة فاللهم إنا التعلم وحسم العمل ونعوذ بك اللهم المترس الرحيم هذا الأمر أفرده بعض العلماء بالتأليف فكتب الحافظ مع ساكر المتوفى رأوف أفرده الهجرة وحسم ونعوذ ولأهمية وخمسمائة نسألك بك بعض فكتب حسم سنة مع إنك ر س ا ل ة سماها د م من لا يعمل بعلم و أ ل ف الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب اقتضاء العلم العمل وأفرد له ابن فصلا في جامع بيان العلم وفضله وقبله وابن وغيرهم الأجري في أخلاق فصلا في في في فضل علم السلف على الخلف في مفتاح عبدالبر رجب دار السعادة له العلم العلماء كذلك علم على القيم ابن جامع بيان ابن هذا بيان وجوب العمل بالعلم على وجه الاجمال ج م ل التفصيل في حكم العمل بالعلم نقول إنه من حيث الأصل وعند و إنه ا في حيث حكم من ب وفي تفصيله أحوال و تفصيله ح ا ك فمنه م تركه كفر ومنه ما تركه معصية ومنه ما تركه تركه ترك ترك بتوحيد كفر مكروه ومنه ومنه ومنه الله فمثال فمثال الأول الأول و ما معصية ما ما مباحي العمل بالعلم فمثال الأول ترك العمل بالعلم بتوحيد الله عز ج وترك ما يسبب تركه نقض ا ل إ س ل ا م كترك ا ل ص ل ا ة إ ذ ا علم بوجوبها وتركها فهو كافر وكذلك ترك العمل مطلقا و ا ل إ ع ر ا ض عن دين الله عز وجل فهذا كفر فهذا فيترك فيكون بذلك الدرجة درجات ترك العمل بالعلم عن دين الإسلام ومثال الثاني مثل قطيعة الأرحام بوجوب الأرحام فيترك العمل بذلك. فيكون قد ارتكب ترك تخرج مثل يعلم صلة دين قد قطيعة من عن بوجوب ك ب ي ر ة من الكبائر ومثال ا ل ثالث ترك أ م ر مستحب كالسواك يعلم باستحباب السواك لكنه ترك العمل به من غير جحد لاستحبابه ومشروعيته ومن غير احتقار لسنه ة النبي ا صلى ل ل عليه العمل للعمل العلم وسلم لكنه لم لهذا يستاك فهذا تركه لهذا العمل. تركه للعمل بهذا、العلم. مثال على ذلك لكنه قد أتى مكروه أتى المكروهات رابع ترك ما لا يتعلق بالعمل به ثواب ولا عقاب بترك بعض ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الامور أ م و ر ل ل ج ب ي فأوصي نفسي ي ة و إ ا ك إذا علمنا شيئا أن نعمل أن به ل و م ة و الجليليه ح د ة إذا م يكن فيه و ب يقتضي تكرار ع م من ل به هذا ه وقد د كان عمة ا رحمهم ا ل ل فقد قال ا ل إ م ا م أ ح م د ما كتبت حديثا إ ل ا وقد عملت به وقال س فاذا ي ن بلغني عن بن الثوري ما الله الله إلا واحدة وقال رسول صلى عليه وسلم عملت ولو حديث مرة عمر به قيس قط إ سمعت فعمل الخير به وطن ل والشعبي وإسماعيل قالوا على الحديث بالعمل و واحدة وعن وكيع و مرة إبراحيم مجمع أنهم قالوا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فإذا حفظ نستعين بن بن به طالب العلم نفسه على العمل بما يتعلمه من العلم ولو م ر ة و ا ح د ة كان ذلك تدريبا له وتعويدا على العمل والنفس عودت تعودت وسهل فتتعود ويترقى عبودية وجل ولا يزال العبد يزداد بذلك من التوفيق والفضل、العظيم. ويجد من البركة في حياته وأعماله ما هو واحتسابه إذا عليها العمل مراقل يزداد العظيم البركة حياته ما ثمارات امتثاله في العمل بما تعلم. نسأل الله تعالى على عليه على بذلك لله بذلك تعلم نسأل فضله نفسه من من من من في في في عز أمر وقد قال مالك بن دينار رحمه الله ما من أ ع م ا ل البر شيء إ ل ا ودونه ع ق ي ب ة ف إ ن صبر صاحبها أ ف ض ت به إ ل ى روح و إ ن جزع رجع ن ع ومن ذ بالله اعظم ل ل ا ب د الهدى بعد الرشاد ومن الحور بعد الزيغ الحور الكور ومن ومن ومن ع أ ما يعين على العمل بالعلم أ ن يربي ا ل إ ن س ا ن نفسه على اليقين والصبر ولذلك تجد ا ل إ ن س ا ن لا يعصي الله تعالى إ ل ا حين يضعف يقينه وصبره أ ل ا ترى أ ن من كان على يقين بوجود سم في طعام مقدم له لا يتناوله مهما مدح له ذلك الطعام فان إ ن ل ي ي ق يبصرك بعظيم اليقين ع على ع ق ا ا ا ب ل م ص فلا ي د م ع ل ه صاحب لب وعظيم الثواب على الطاعات إذا لب على وعظيم ي ت ق به صاحبه فيه لم يفرط فيه كما قال النبي صلى الله عليه وفي س ل ل م م عن ن ا ا ق ن شأن الفجر ولو يَعْلَمُونَ ما فيهما ولو العلم اليقيني سببا في الفجر ف ي صلاة وَلَوْ مَا هذا م لَأَتَوْهُمَا العلم زهدهم ا حَبُوَا فكان اليكيني بالثواب وَلَوْ و فيه سبب ضعف في ل ك ل على ص ب ر يعين القدر ت ا الأمر و قال الله تعالى النبي صلى الله ا للنبي صلى عليه ب ص وسلم و ن ف س كفايه م ع ل ن يَدْعُونَ مِنْ وَلَيْدُونَا غَدَاتِهِ وَلْعَشِيِّ وَجَ اللهم أ ص ل ح قلوبنا و أ ع م ا ل ن ا وحقق لنا فيما يرضيك أ ع م ا ل ن ا اللهم إ ن ا خلق من خلقك وعباد من عبادك لا حول لنا ولا ق و ة إ ل ا بك أ ن ت ربنا الواحد وعبادك سواه كثير نواصينا بيدك وقلوبنا بين أ ص ب ع ي ن من اصابعك اللهم فاصلحها و أ ق م ه ا على الحق والهدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبتنا بتثبيتك و أ ن ز ل علينا ا ل س ك ي ن ة وملاقونا حكمه و ايمانا وصلنا ا ن على الكوم المفسدين وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه اجمعين الحمد لله جزاكم الله خيرا هذا سؤال من أحد الطلاب يقول هناك من يتهم الشيخ محمد بالخروج على ا ل د و ل ة العثمانيه ة الدولة العثمانية لم ل يكن ا سلطان على نجد في وقت الشيخ وفي تفصيل هذا الجواب على تفصيل يقول نجد يعني أجوبة في وفي كثيرة وقت قد يتحرج بعض ط ل ب ة العلم من تعليم ما يتعلمونه ب ح ج ة أ ن هذا تصدر وتعالم م ا ف ي ا ل إ خ ل ا ص هل هذا الفعل صواب وما الضابط في ذلك لا هذا من حين الشيطان ليس في بصواب وإذا زهد وعرفه حضر درسا فاستفاد علما فليحرص على أ ن يبلغ أ ح س ن ما تعلم ولو ف ا ئ د ة أ و فائدتين أ و نحو ذلك مما تعلمه يضلغه بيته ولو في مسجد حي يصلي بعد الصلاة ثم يتكلم ففيه كثيرة يعود ولو لأهل ولو الصلاة ولو طالب العلم على ذلك ففيه كثيرة. أولا أنه يعود نفسه على أنه نفسه أو بعد اعتاد فائد مسجد ثم خمس دقائق دقائق عشر إذا القيام بهذه ا ل أ م و ر العلم والعمل و ا ل د ع و ة م ب ا ش ر ة يجدها م ت ر ا ب ط ة ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن ه بهذا التعليم يقوم لسانه ويدرب نفسه على التعليم فيلقي اليوم ك ل م ة وغدا ك ل م ة وينوع حتى لا يكون في على نفس ا ل ج م ا ع ة حتى لا يملهم يلقي هنا كلمه وهناك ك ل م ة وهناك ك ل م ة ثم بعد ذلك يجد أنه بعد ف ت ر ة من الزمن قد انطلق لسانه وتحسن أ س ل و ب ه حتى في الشرح والتعليم وهذا فضل الله عز وجل يوفق له من يشاء من عبادة. هذه الأمور كالملكات نمت ضمرت اعتنى الإنسان عنده وحسنت عباده بها ودربها إذا وإذا تركها هذه هي ل احيانا إله إن الله تقول هذه شغلنا أ يشعر طالب العلم ببعض الفتور تجاه الطلب و أ ح ي ا ن ا يشعر ب ص ع و ب ة في فهم علم معين فيشعر, بال... فيشعر بالاحباط فبماذا تنصحه ه أنصحه يفوته أن وباليقين ن بالصبر فليحرص إذا استشعر فضل العلم فليحرص... فليحرص على أن لا فضل على شيء م ف إ ذ ا كان على يقين بفضل ه طلب العلم ف إ ن ه يكون حريصا على, على نيل الثواب فيه وإذا, عليه، واذا صعب عليه شيء من أ ن و ا ع العلم فلينتقل إ ل ى ما هو ميسر له المهم أن لا ينقطع عن العلم بعض العلوم طالب العلم فيها صعوبة. وقد تكون هذه الصعوبة العقدة لو حلت أمر هذه أنه عرفه إن حلت هذه أن أن ينقطع عن تكون يجد يسير قد وقد بعض صعوبة بسبب وقد ذكرنا لكم قول مالك بن ن د ا ر ما من شيء من عمل ا البر إ ل ا ودونه ع ق ي ب ة ف ي ب د أ طالب العلم بما يتيسر له ف إ ن وجد أ م ر ا من ا ل أ م و ر مستغلقا عليه تركه وانتقل إ ل ى ما هو متيسر له شيء لا يلام عليه ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه م مقتضى ا ل ج ب ل ة و ا ل ط ب ي ع ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يشعر بالفتور وقد ق ان ل ل ا ب ي ص لكل ى الله عليه وسلم ل إن لكل عمل شره ولكل شره ة فترة فالإنسان ت أيضا مطالب أن ي ع د ن ف س ه يجمها ويريحها بأن ف ت ر ة من الوقت حتى العمل ونشاط الوقت يعاود حتى بجد、منشاط. هذا سؤال يقول أحسن الله الفاضل اذا ل ل إليكم الفاضل ه إ شيخان كان في بلدهم ينتشر ف غلاوات الصوفية وأهل الإشراق ولا طلبة ل ل يعتني من أ هذه ل السنة يباطلهم برد م من هذه المنكرات ولا يستطيعون ازالتها الا بتعلم العلم الشرعي و ا ل إ ج ا ب ة عن وكشف شبههم ف إ ن هذا واجب عليهم و إ ذ ا ر أ ى طالب العلم أ ن أ ه ل بلده قد عزفوا عن ذلك ف إ ن ه مطالب به ان يتعلم من العلم الشرعي ما يكشف به هذه, هذه الشبهه يقول هل تجوز في مسجد به قبر لولي ي قبر القبر تجوز تجوز هل الصلاة صالح؟ المسجد على فلا الصلاة به مسجد إذا كان ف أسس على القبر فلا تجوز أ م ا إ ذ ا كان المسجد سابق ثم دفن ه ذ الميت ا في القبر فيجب نبش هذا القبر ودفن الميت في م ق ب ر ة خارج المسجد في سؤال ا ل أ خ السابق هل صفت ماديش معنطاء ى ليت س أ ل يوضح احرصوا ولا بعد الرموز أ ن ا لا أ ف ق ه معانيها في طالب علم طيب أ ن ا اعرف هذا في سؤال ا ل أ خ السابق هل ص ف ة طالب علم هي جنس أ م أ ن ه وصف محدد خاص ببعض ا ل ط ل ب ة دون بعض في هذه ا ل أ س م ا ء من طلب علما فهو طالب علم هذا في ا ل أ ص ل يعني وجود أ ص ل الاسم ينطبق على هذا وعلى هذا لكن أ ح ي ا ن ا ل إ ط اطلاق ق إ الاسم إ ذ اطلاقه كان م س ت ب ا ً بوصف إ ط على من قام به هذا الوصف أحياناً يكون إطلاق على, يعني على قدر ا ل أ ص ل و أ ح ي ا ن ا ً يكون إ ط ل ا ق على د ر ج ة ما يقارب الكمال فهذا يطلق عليه ط ا ل ب علم وهذا ط ا ل ب علم لكن فرق بين هذا وهذا وهذا والألقاب الأسماء يحصل في كثير من من كان يقتصر على أ د ا ء الفرائض فهو مصلي والعابد كثير الصلاه ة أيضا مصلي فرق بين فرق ذ ايضا وهذا ذ ا ل يتصدق يسير هو متصدق. والذي يكثر ي متصدق الصدق كل بما لن هو أ م ت ص د ق ك ل ه م متصدقون لكن فرق بين هذا وهذا هذا سؤال تقول هل العلوم الدنيويه يؤجر عليها من تعلمها وتدخل وجل وينفع فهو يلتمس يتعلمها لينتفع حديث سلك علما سهل الله له إلى الجنة صالحة لينتفع بها في أمر على طاعة الله عز وجل وينفع المسلمين فهو عمل صالح في فيه في طريقا طريقا بنية نعين من أمر كان طاعة إذا بها عز وقد أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم زيد المثابت ان يتعلم ا ل ل غ ة ا ل س ر ي ا ن ي ة